قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم رحمين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو